هذه المسألة ليست خاصة بطلبة العلم أو المنتهين في العلم أو المتقدمين بل كل عامي يجب عليه أن يعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة إذ من مسائل تنزيل الحكم بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم كما الأمر فيما يتعلق بمسائل الشرك الواضحة الكبار كالاستغاثة بغير الله عز وجل وصرف العبادات لغير الله عز وجل من ذبح ونذر وطواف ونحو ذلك ودعاء وكذلك كسجود لصنم ونحو ذلك كل ذلك لا يحتاج إلى عالم لأنه لو قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر حينئذ كيف تحقق له الكفر بالطاووت إذ الكفر بالطاووت ليس المراد به مجرد لفظ وإنما المراد به معان لابد أن يتحقق بها العبد فإذا كان لا يحسن أن يفرق بين الدعاء الذي يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره وكون الأول عبادة لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى كيف ثبت له التوحيد لا يمكن أن يثبت له التوحيد إلا إذا علم مقتضى إلا إذا علم معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق إلا الله لازم ذلك أو معنى ذلك أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يعني مما يسوي فيه العامة والخاصة حينئذ مثل هذه المسائل لا يحتاج فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنها بل كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عيناً أن يعتقد كفره وكذلك كل من رأى من صرف عبادة لغير الله تعالى وتحقق أن هذا من العبادة وأن المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى وجب عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى شروط وانتفاء موانع كما سيت بيانه إن شاء الله تعالى إذا هذه المسألة على الوجه المذكور لا تختص بطلاب العلم. بل هي لكل مسلم موحد عرف لا إله إلا الله ونطق بها وعلم مدلولها بينئذ النظر يكون بهذا, بهذا الاعتبار